ش ب ك ة سما ا ل إ ن ش ا د ي ة تقدم يا أ خويا يا ن ا م ض عمر ا ل ف ر ح ة أ ي ا م ي 「しゅ و ي و ي や ي ا ي ع ر ا ل ح ا م ي ا ل ي ا ي ن ل ا ي يا روحي ورد يعطر على محلامي والدنيا تنشد عن أ خ ب ا ر ي عن علومي الله الله أ ن ت اللي خليت عمري ك ل ه فراحي ض ح ك ت حياتي معك مرتاح ومتهني أ ن ت اللي خليت عمري ك ل ه فراحي من يوم شفتك وقلبي رفرفي غني وطار لحن الساعات في الجو صداحي 「『レイレイだよ』<音楽>」「レイレイだよ」「レイレイだよ」「レ يا لفت الشوق وينك طول ض ي ا ب ك أ ش و ف روحي بدونك تبكي الغيبه قرب حبيبي وقلي شو اللي بيصابك طمن ف و ا د ي بهمسك كلها ط ي ب ة ط ي ب ة در ن در ن ثنين يا قلبي وانت لي غالي قدرك كبيرين ولا حد يوصل لقدرك جوهر زماني عزيز راق عالي محفوظ ف ي ا ل ر و ح عمري الغلا عمري 「わたしは لقاناوي ن ا د <ت ص في ق> ي ا ح ل و ا ل شوق وغرزه يمسح همومي يا روحي واردن ي ي ع ط ر على محلامي و د ن ي ا ت ن س ي ن على خباري ع ن ى علومي